Alhamdulillah malam hari ini kita bisa sama-sama duduk bersalawat Dan insya Allah salawat selalu tersebar di bumi yang kita cintai ini Bumi Indonesia dan tersebar pula di seluruh dunia Bibarikat Nabi Muhammad Semua selamat dunia walafirat Dan semua yang terkena musibah bencana Mudah-mudahan yang kena musibah banjir Solo dan sekitarnya Daerah Matlang ya Daerah gunung-gunung dan mungkin longsor, semuanya insyaallah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesabaran dan mudah-mudahan Allah mengangkat semua bentuk bencana dan digantinya dengan rahmat dan ridhonya. Mudah-mudahan yang sakit diantara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama untuk Hababah Rohdi yang minta Alimin dan untuk diri saya pribadi dan akhirnya Muhammad Jamal Al-Hadib Muhammad Dan siapapun yang sakit dari keluarga-keluarga kita Tetangga-tetangga kita Jemaah kita Yang tidak dapat kita sebut satu persatu Semoga Allah memberi kesembuhan dan kesihatan Lahir dan batin Dan Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita Hajat dunia dengan mudah Hajat akhirat dengan ampunan Semoga yang khabir semuanya Terkabulkan hajatnya Yang mendengar acara ini pula Dari Radio Al-Hidayah Terkabul pula hajatnya Mudah-mudahan Allah meringankan Semua beban-beban kita Menyelesaikan masalah-masalah kita Memudahkan semua kesulitan kita Dan dijadikanlah kita manusia-manusia Yang selalu mendapat ritanya Mudah dalam menjalankan taat dan mudah pula dalam menjauhi maksiat. Saya minta maaf karena mungkin tempat kurang memadahi ibu-ibu terutama. Silakan duduk yang santai. Jangan berdesakan. Masih ada rumah depan, masih ada jalan, bisa masuk ke dalam sana. Dan tiup tunga insya Allah, bangunan depan niku seketipun segera rampung. Selesai di situ nanti akan lebih mudah kita duduknya bisa kumpul jadi jadi satu dan di sini mungkin ada yang kelihatan dari layar ada yang tidak kelihatan yang penting ikut mojo Gosidaising Buanter solawatnya yang keras Insya Allah huraah malam hari ini dengan kita minta kesembuhan dari Allah Subhanahuwataala buat kita semuanya Seng ekonomi sakit, ia ya sembuh berarti rezekinya tambah. Ia seng golek bujura untuk untuk kangelan. Nah, sakit pi penyakit juga. Ano seng guyu gi? Insya Allah cepat, mudah-mudahan dapat dan tidak ada yang sulit. Mudah-mudahan yang masih ada orang yang terbelit hutang, mudah-mudahan gampang membayarnya. Bagi orang yang hutang pula dikasih kemudahan untuk membayarnya InsyaAllah Semuanya insyaAllah Selamat lancar dunia wal akhirat Mengniati lillahi ta'ala Niat burdah ini untuk mendekat diri kepada Allah Dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Dan mendekat diri kepada Rasul Muhammad SAW Niat untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Gek Mudah-mudahan apa yang kita doakan di sini kabul semuanya. Nanti sepulang dari acara ini semua pula apa yang menjadi keinginan, hajat sampai rumah masing-masing terkabulkan semuanya. Sing pasar-pasar sepi itu jadi ramai. Soale niki khasah bib, saniki pasar, pasar sepi, insyaallah rame. Ya insyaallah semuanya ramai, enggak ada yang rame napa rame rahmat. Rame berkah, rame manfaat. Nah itu rame padu. Rame manfaat berkah dunia. wal akhirat. Di sedil padahat. Bagi yang membawa buddha langsung dibaca bareng-bareng. Bagaimana? -bareng sing mboten nggih menawi saged maos ya. nggih mireng kemawon niku nggih ganjaran sebab aku bingung niku nek ngrungokke sing apik entuk ganjaran ngrungokke sing elek entuk itu lah so. sing sakit saged tapi orang guru arep tuku neng kene yo no, ana regane 600000 nenggo duwit ora nggo duwit tapi se Syukur syukur railing bayaran orang railing aja dibayar ya. Baya... Bila Baya... kita Baya... Mata... alam mungkin tentang kalender g, tentang nonton Bismillah, minyak wangi, ahbabun Mustafa, gipun Baya... tentang Mata... gantungan, itu Baya... gantung loh, gantungan kunci, ahbabun Mustafa, gipun tentang Mata... Mata... silakan bagian ala penjualan tentang Mata... ini pengumuman mawon, insyaallah. Iki tetase sing menapa? Mrene mene ora ketang-ketang. Ngono tok wis ganjaran tok. Kayane padha nrene sing bocor. Ora mumpuni tok ganjaran. Islam iki nikmat iki menungsa sing nonton. Ji wong ngopo tok? Kayane basa ora iso yen meneh lawang sing ngono-ngono malah ora entuk ganjaran, nggih. Sing santai mawon bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى رسينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وأهل بيته ودريته أجمعين ثم إلى رسينا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسينا فقه المقدم سيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا المستاذ الأعظم الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي والمقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف وجمع ساداتنا علي بعلوي وأسورهم وبرعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى رسله بالبردة الإمام محمد البصيري وأصوله وفرعه ثم إلى رسله الوالد عبد الجاد من عبد الرحمن السجاق وإلى رسله الحبيب حسن بن أحمد الحبشي والحبيب جعفر بن أحمد الحبشي وسيد الوالد ال... وسيد الوالد هادي بن أحمد السجاق والحبيب أحمد بن أحمد بن سقاب بصري، والحبيب صل الله بن أحمد السقاب، والحبيب عنيس بن علي العبسي، والحبيب أحمد بن عبد الرحمن السقاب، الحبيب طه بن عمر الصديق، طه بن عبد الرحمن السقاب، وأصولهم وبرهم والمتسبين إليه مجمعين وإلى عروة أموات المسلمين، إلى عروة والدينا ووالديكم وأمماتنا وأمماتكم، وأموات المسلمين دين الإسلام والإيمان، أن الله يتغشهم الرحمة والمغفرة. ويعل درجاتهم بالجنة، ويضع نبهم، ويحفظ نب جاههم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم، ونبهاتهم بالدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. عود بالله من الشيطان الرجيم. فيسمى الله رحيم رحيم، والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كن بدوي يا كن السعيد، لنا شراظ المستقيم. غراهم الذين نعذلهم وويل للمغضوب عليهم والضالين آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين يا رب اللهم ايما الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تسلي تسلي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله من لا يصلي ويسلم دائما على عبيبك خير الخلق كلهم أن تذكر رجال البني سلمي مزت دمع جرى من مقلس لدمي صلى الله ان حبنت لي عميت القائكدما واو مضى البرق في الظمايم ايضا من صلى الله عليه بما لعينك ان كنت خفانا ومالقا انك ان كنت تستغفكي ايي صلى الله عليه اي يحسب ما بين منسج من هوهم الطريبين لولا الغوا لم ترك دمعا على طلل ولا أرك لذكر البان والعالمين فكيف تنكر خبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقمين وأذبت الولد خطي يعبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنائم اللهم عليك نعم سرى طيف من النوافر قني والحب يعذر الذات بيله يا ليم في الهوى العظيم عذير مني إليك ولو أصفت لم تلومي الله عليك عددت آلي لا سري بمستدريا عن الوشاة ولا داعي بموهن حاشمي محت من النسخ لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمامي صلى الله عليه ان تهمت نسق الشيب في عدلي والشيب ابعد بين صين عني ثغامي واولا اللهم صل وسلم وبارك عليه ما أولي يصلي وسلّم دعائمن أبدا على قلبك خائن الخير في كل يوم أولي اتي بي سوى ما قام بي جليتني ريشد والهوامي الهوامي ورانا دمنا الفعل ترينك يا قيتن لما بغى tak semai laukon tuah alam ini mahu akhiroh. Kadem tu sila nazar ini hobi kacah. Tak semai tanim ini mahu jimat ini rawatnya. Tak mayu la يا إبرو جمي نجعي بارا ترو ملما سك رشان واقع إن قائم يقاو ويشام فتنيني لا يني رانب سكات لين تومي O dear my love, my darling, I'll be يا باولا يا باولا يا باولا يا باولا يا باولا يا jasami wa khashatasa isamin jo e wa kil sibain wa wa sama khmashatil jawan minat tohan min tohan min dam amin aini qadim qala يا وشيطان وحسيما وإن وحسيما وحسيما يا لي جوا لي في النسوان شيطان وقتي ما ويدي ما محصا كان وحسديني مولاي صل وسلم ولا حكما فانتصارك يا الخص في ولا حكمه الصابر الله مين قوله دي لا امن له لا فضل Mukmin mukmin yang am tuhanlah yang walak inilah kamar tuhannya dan setiap malam awalnya ke Barik yawya, zulimahulay, mahulay. Inna Allahu anhu, wa la ilaha illallah. Bilhaq alhumdulillah. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمين وشل من صغب نعشاء وطوى تحت الحجارة كشحا مترفها الأدمين وراود له جبال شم من ذهب على نسه إفارها أيما شممي وأكدت زوده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمدهم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرمين ومن عجمين نبينا الآمر الناهي فلا أحد عنه أبر في قول لا منه ولا ألعب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مكتحم تعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بعبل غير منفصم ما قلبين في خلق العبي خلقا ولم يدانوا في علم ولا كرمين وكلهم من رسول الله وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواكفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلته الحكام فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ لسمي منزه عن شريك في محاسنه بانجام الحسن فيه غير منقسم دهمت دفعته النصارى في نبيهم وحكم بما شئت مدعا فيه وقضك وانس الى ذاتي ما شئت من شرف وارسف الى قدره ما شئت من عظاما لله عليه فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه اطيق بفمي لله عليه لنسمن قدره اياته عظاما احيى اسمه طين يدرى دارس رمل لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهمي أحي الوراقهم عناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحمي كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أبدي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم، وأنه, وأنه وأنه وأنه خير خلق الله كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس قضل من كواكبها يظهر أدوارها للناس في الذلم أكرم بخلق نبي زاله خلق بالحسن مستملين بالبشر متسمين كالزهر في طرف والبدر فيه شرف والبحر فيه كرم والدمر فيه ملم كأنه ووبرد من جلالته في عسكر الحين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من بعد نيمان تكم وهو لا لاتيب يعدل تربا ضم أعظمه توبى لمنتشك منه وغل قد مولايا مولا يصلي وسلم دائما ابدا لا حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله مولا يصلي وسلم دائما ابدا ما مولانا سالما دائما ابدا انا حبيبكم قائل الخالق في كل شيء مولانا انا حبيبك يا غير الكون لي لي لي يا حبيبك يا دوائر الكون لي لي لي مولايا ظل والسماء لنسائما ابدا انا حبيبك يا be ne ala habbe qafaa mere qalb be ne an bala mauli jo anti hun suriye aap ke dam bad يا دينك عشان لي اشحنك من سراي قول ديني ديني والنار قائمه انا باسطنا سب على وانا غسنا كده اي فيل مولاي مولاي كاكا لا اله الا الله ايي وسا سا وترى ورد دوار الدوحه غنغ غا بين مايج بينه امريكا ما من ماي من بلا وبالماي ما بالله من ضربي ضربي والجل تمت قوال الواروس في أطول والحق أنومنا معنا ومن كلامي كلامي عفو وص. agere la yesma wanare katul enda ilang dusamia paulai عن طريق الوقت عزمان من الشياطين يا هاتف مؤك عزمي عزمي كالذوم غرب أبطال أبرنتين أو عسكر بالحصور من راعتين نا بدال لي بعد دمجي بفضل الناس نبدل وسام بعينه أحتاج المولد يا مولاي مولاي صالح. يا قا قا غير القلب كن إياك عزيز يا قا قا غير القلب إني اللهم صلني وسلّم وبارك عليه وليك <تصفيق> <تصفيق> أتلي دعوتي العشر سجدة تمشي إليه على ساق بلا قدمي كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط بالقمي مثل الغمامة أنا سار تقي حروتي سن الهجير حمي أقسمت بالقمر المنشك إن له من كله نسبة مفرغة القسم صلى الله عليه وما حول الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالشدك في الغال والشدك لم ير ما وهم يقولون ما في الغال من أري. ظن الحمام وظن العنكبوت على. خير البرية لم تنصج ولم تحمي الله وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وأنعال من الأتم ما سامني الدهر ضيما واستجلت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي الله عليه ولا فمستغ نذارين من يدي إلا استلمت الندى من خير مستلمي لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي وذاك حين بلوغ من نبوتي فليس ينكر فيه حال محتلمي الله عليه تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهمي كم أرى أسفاً باللانسراحة وأقلق ذرباً من ربضٍ لَم غَمي كم الله عليه وأحيى في السنة الشهباء حتى حكث غرة في العشر الدومي في عارض جاد أو خلد البطاح فيها سيبا من اليمن أو سيلا من, من العالمين لو لا يصل دائما اللهم من دنيا صلّي وسلّم دائماً أبداً على أبيك القدير القس كلّي من عون يا صلّي سلّم निकल गयो दिल को दिल में धनीवा वासिया आया जिनला हो गाना रन्नू हो राणा रे मके मो Nasun, hadi nasun, sepatulah sok beli, kita ni maulai sali. Di mana ada ada hadir, di mana di mana di kulit, lam janamane nu wangya sokmi runa anilane nu wangya panha ke rami janat come out so far la ta ke ha wa ke a ta la ha de ke la ha mo la ke sa la me ra sa Ha ha nil ka mangel da hari wa pita tanin mane ani la baqat pan ka wala din wer ashabi me wa la ko li wa Terima <laughs> kasih ke ro naino dawas ke ro mad ke ro ba mu tanar ka e صل اللهم وبارك عليه وعلى آله يا خير من يممى المعافونه الساحته سعيا وفوق مطول العين كرسمه صلى الله ودان هو الايه الكبرى لمعتبر ومن هو النعمه العظمى المغتنمين صريت من حرم ليلة إلى حرم، سلّي عليه. ما صر البدر في داج من الظلم، اللهم. وفتد رقائ لأنملت منزلة من قامق. قصين لم تدرك ولم ترني، سلّي عليه. وقدمت جميع الأنبياء فيها. والرسل تقديم مخضوم على قدمي وأنت تخترق السبع الثباقين في موقف كنت فيه صاحب للعالم صلى الله عليه حتى لم تدأ شئا لمستبقد من الذنوب ولا مرقا لمستسلم صلى الله كل من قام بالاضافه فتي نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي الله عليه كي ما تفوز بوصل أي مستثري عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا وَلِيَتْ مِنْ رُتَبٍ وَعَسَى إِثْرَ مَا وَلِيَتْ مِنَ النِّعَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بُشْرَى لَنَا مَعْشَرَ الإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا لِلَّهِ عَايَةَ رُكْنَانِ وَهَذِهِ لما دعى الله داعينا لطاعين لأكرم الرسلكم لا أكرم الأمم صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك عليك أحبب سلام عليك سلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وعلى الله عليك أشرق الكولوب فيها جاء في وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أرسل وسرور قد تجد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب واضطربوا يا هلال مساني فهزار اليوم نظارا واستغيروا في جمالي فاقع في الحسن كفارا يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله و الله و الله و الله و الله و الله حيث أوتينا أعطاء الجماعة الفاقر المؤبد الله يا نتيك سلام كون لو حنت جلايا مصور العد اذا دانا في وجودي المصطفى هاشم محمد الله يا نبي سلام ابا يا رسول الله اهلا ومرحبا بك انك بن سعد مرحبا بيك جئني مرحبا و فيكاه يا الهي مرحبا جوذ و فلك والله مرحبا تب Amen. Hey. سبيلي كي بين نور صعد ونور شد رف بلذنا بجاه في و بخير ما قعد Amen. Yeah. غير الأناني وظل غير المختار عنا من صلاةٍ وسلامٍ صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم مرحفا صلى الله وعلى محمد مرحفا صلى الله عليه وسلم ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محفة يا رب وصلاة الله ساب أشراف الرسل محمد وسلامه المستمر كلٌ يا نور العيني مرحبا جد حسيني مرحب مرحبان ما مرحب يا نور العيني مرحبا جد حسيني. مرحبا. صل الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل الله على محمد يا ربي صل وسلم, وسلم, وسلم يا نبي سلام عليك يا ربي صل سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلا ودعاء كتكات يا غاري قد كفاني علم الروم من سوادي واختياري بدعائي جون لي بفتي غالي لي بفتي يا إلهي وغماني أنت علمت كيف أحن يا إلهي وما ليك أنت تعلم كيف أحن وَبِمَا قَالْ حَلَّ جَالْنِي مِنْ هُمُومٍ وَاشْتِغَانِي مِنْ هُمُومٍ وَاشْتِغَانِي هم يَا إِلَهِ وَمَا لِي كَأَنَّهُ لَيْسَ أَنْتَ تَعْلَمُ كَيْفَ حَالِي وَبِمَا قَدْ حَلَّ غَنِي مِنُومُهُ وأشتغالي من أمم وأشتغالي يا سريع الغوث الغان من كيود لكني سريع Seri al ghawth al ghawth al, min kayu derik hiri sering, yahzimu يا كريمان يا رحيمان يا كريمان يا رحيمان حاجتا في اللبس يا مراء فقدها هجها خير قاضي حجتا في اللفسي يا رب وقضها ياه خير قاضي وأريح سري وقالي من الله لا ضآه وشآه حجدا في النفس يلا فقضيها من خير قديم عجتال في النفس ضدها يا خير ناضي وألعي سر وقال منه من لغاها وشغالي من لغاها والمشواقي يا الله فيها يا الله فيها يا الله بعسل القاتيبا يا الله فيها يا فيها يا الله بعسل القاتيبا يا الله فيها يا الله فيها يا يا الله يا قدرك يا إليك يا الله في يا الله في قدرك يا عنيف الحال اليك واجهتنا يا رب يا عنيف الحال اليك واجهتنا امنا نو نو ديل في لبان وطبنا وصد قلبا يا الله بخص لبانتنا بها God. Uh -huh. Allah irani Allah Allah الهدى <تصفيق> القليد Oh, uh -huh. la pamila hijah هلا صلي وزلل هلا حفي دي كم ين سبحانه કોને દેખા કોલા સા આકાત મેન હું આયરે તા કેનવા સાયરે બહલન કલક وسلق سلعنهم وصالماهم والصنام وسلحون ايناً وسلبجراً وسلقون خصولاً حسن بالله هم anna ro dilo ri khainina mazduru ban in shiddat in khazme shannati khul tu bi rasul bol e jamin ya nabuaki wa tan ta ko de in kalalah usdu bi adad asan ki ni walan sa Ya Allahu ma taho Na de kal aise ha Allah ma Fahol ayah hah لمده بمدهن أستقيل به ظنوب عمر مضى في شعر والخدمي إذ قلدني ما تحشع واجبه كأنني بهم هدي من النعمي أتعد غي الصباح في حاف الحالتين وما حصت إلا على الآثام والنادمي ويا حالفيا خسارة نفس في تجارتها لم تشر الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبع أجلا منه بعاجلي يبن له الغبن في بيع وفي سالمي إن أجذب فما حدي بمنتقض من النبي ولا حفل بمنصارمي فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنْهُ بِدَسْمِيَّتِي مُحَمَّدَ اللَّهُ وَأَوْفَ الْقَلْقِ فِي بِذِمَّتِي إلَّا مِنْ يَكُونُ فِي مَعَادِ أَخِذًا بِيَدِهِ فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّتَ الْقَادِمِي حَاشَهُ أَيْ حَرِمَ رَاجِمَ كَارِمَهُ أَوْ يَجْعَلْ جَارُهُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْطَرَ مِه ومنذ أن زمت أفكار مدائحه وجدته لخلاص خيرا ملتازمين ولم يفوت الغنى منه يدا تاربات إن الحياة ينبت الأزهار في الأجمي ولم أرزهرت الدنيا التي كتطفت يدا زهير بما أثنى على هارمين مولايا صلي واسلم دائما ما دخل أصحابي بيكا قيل الخلق كله إني يا أكرم الخلق ما لمن أدود به سيوات حين دعوه للهلال walaiya de ka rasul allah ja ho ja wi kalkari mu tabanna bishni mu taki ishwar de nati mit zalla ke mazoo pasge nirjaha ira fir bu allah ra mashasti binaya su ko hasa hi ala asar mai wo salim daima aa aa aa isa pare samrat se mori rabbi waad a jaa pare taun a ki sinvadaa chauhan isa بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ جَزَاؤُهُ الْعَظِيمُ وَالْحَظِيفُ وَالَّذِي بِوَأْلِيْكُ كُنْ سَارِكٌ مِنْ قَدَرِهِ فَرَشَ الْعَلَّمِ يَا مُحَلِّلُ Haja ba dinani re khusafa wa khatwan ba isa an din isa be رضاء الاب بكر وآل أمار والآلين وأن أثمان ذي الكرام والآل والصعب ثم التالعين فهو أهل الدقاء والآقاء والعلم يا ربي في المصدى أبلغ مرقى سيدانا وظفر لنا فاما ضايا والسئة يا ربي وظفرنا مهي لكل المسلمين نبي ما يجنون في المسجد العقصة aarami je jay mandai to re pai jati aaramon wa idmu fas munin abade fasni wa jati murda zul mohare pad Aku demi abiyah tuhan, pada tak sih ti nama, di atas barin dia, karban ya wasih al, Aku demi abiyah tuhan, pada tak sih nama, Arbahana wasi al Rabi tabi al sura kana tasitrina mayasiru qawijmi Arbahana wasi al Rabi ya arbah al ya Codid halal muslim ya arpaqah Cahim ya ar-haman rahim Ya ar-haman rahim Codid ya sahab Ya wa sallim dah iman pati noal muaiya ngandehore ngandeh apantan waharatine سيتعين لي يا Ya Allah, ini Nabi yang All the Salah, in the path of Ta'hi. Ta'hi, ta'hi, ta'hi. In the Salah Ya. Allah nabiyi mugi tan musliman subul arasyani ayya man jaana aqul nabiyi mugi tan musliman subul arasyani alai tahay ayati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 kamu pantin nasyimi tumba ila konsolatun jangan tula alayka kamu pantin nasyimi tumba ila allah al ya Al-Fatihah o la na na na na na na go shara o na na na la la ya roza ghati shabi o sahibi wal Ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala daripada mertua saya kakak daripada mertua saya lah wafat kemarin dimakamkan kemarin siang Al-Hadib Ja'far bin Ahmad bin Sikaf bin Saleh Al-Hafsi Al-Abdolid Dikribu Al-Mannahu La ilaha illallah La ilaha illallah لا إله إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله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 محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده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 إِوَاه بِحَمْدِهِ سُبْحَانَهُ إِوَاه سُبْحَانَ الله إِوَاه بِحَمْدِهِ يا, يا, يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سيدنا محمد نوالي وصحبه اللهم وسلم اللهم صل على ابيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد, محمد, محمد, محمد, محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد و آله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم وجل وسلم اجمعين عباد الله يا ذو الكرسي والذي كن والله الرحمن هنا بسببهم أجاركم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يوم العالمين الرحمن الرحيم هذه يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من إيجه الشراط المستقيم شراط اللجين أنمت عليهم خير, خير المغضوب عليهم آمين. ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الهي القيوم لا تعهده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي أشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما عالفهم لا يحيدون بسيء من العلم إلا من العجاء واسعة في السماوات ولا تلايعون الظلام وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله, الله الصمد لم يجد ولم يولد ولم يكن له كفا حس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 ومن شر ما طلق ومن شر قاسين إذا وقف ومن شر النفاق ذات الأقد ومن شر هاسين إذا هسق بسم الله الرحمن الرحيم كل عباد ربك الناس, عب الناس ملك الناس, الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من عند الناس والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملائكه الاعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى تارث الأرض ومن عليها وادى خير الواردين اللهم ارسلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح برحمة الله عدد من في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى لأصحابه اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما قلناه من سبحان الله بحمده وما قلناه من يا الله يا الله وما صل على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هديئة واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفعنا وجدنا وقرة عينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح آماه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل بيته رسول الله أجمعين الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه رسلات معين كوسم العنصار والمهاجرين وخلف الراشدين والتابعين وتابعين تابعنهم حسن لا يوم الدين لهم إلى رحسن الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن الحبيب عبيد الله بن حمد بن عيسى لهم إلى رحسن الحوم الأسلام الأعظم الفكر المقدم محمد بن علي فعلبي ووصولهم وقفرهم ونزواجهم ونزواجهم ونزواجهم المنتزفين أهل وجميع ساداتنا أهل أبي وعلبي ثم لُرحب بُرحب مِھیم 2017 وبيضات عبد الرَّحمن بن محمد ووصوليما وعفوره مستgyptهم bag ESTM ثم لُرحب رحب الشيخ المستky명이 ذتم لحبور الحبيب الإمام علي بن محمد بن الحامش Man جميع ووصوليما واثوره محذاشا كط polítم وأريد أن تأتيهم ثم لُرحب رحب الحبيب القطب والبركة الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر سقفا أولادهم جميع وخصوصه بن خص حج الشيخ ووصولهم أفرهمة لم ذاتي وزوجهم وعطرتهم من المندسيبين الجمعين ثم لو يحرحوا الحبيب محمد أنس بن علي حبشوا أولاده وإخوانهم جميع ووصولهم أفرهمة ثم لو يحرحوا من جدي عبد القادر بن عبد الحماس سقفا إخوانهم جميع ووصولهم أفرهمة لم ذاتي وزوجهم وعطرتهم من المندسيبين أهل الجمعين ثم لو يحرحوا الحب الحبيب علي بن الرحيم شوئي إخواني وأوصولهم وفرهم ومدسي بينا إلى الجميع ثم الرحمان دانت أهلب سببهم عبدك فقر رحمتك ورضوانك الحبيب جعفر بن أحمد بن سقاب بن صول الحبشي وإلى الرحمان الشريف سجدة عبد الله بن صول الحبشي وإلى الرحمان الحبيب حسن بن أحمد الحبشي وإلى عبد الرحمن بن أحمد عبد الرحمن بن حسن بن أحمد الحبشي وإلى الرحمان الحجة واسعه ولعل الرحمان سيف حليمه ثم إلى رحيل دينا ووالديكم وأبوتنا وأبواتكم. ومد مسلمة الجمعين أوصلهم ظوبة ذلك منا إليهم واللهما اجعل فداءاً لهم من النار وفكاةاً لهم من النار أمين أمين. وسطراً لهم من النار أمين أمين. وحجاباً لهم من النار ونجاةاً لهم من النار, أمين أمين. لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعفهم وعف عنهم اللهم اجعل مستقرارهم في الفسر وسيل مع النبيين وصديقين وشهداء وصالحين والله اجعل في كبرهم روحاً والريحان والفسحة والأمان والعفو والرغوان وأسكن وجههم فاسحة جنان يا حنان يا منان يا من إذا صيل أعطى وإذا استئينا أعان اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمع عند وفنا وانطراب عنا ولا تحن الله ما في غفلة ولا تأخذنا على غره امين واجئ الاخره كلام منا من الدنيا عند انتهاء اجالنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم كما أحيثنا عليها فأبرنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مدلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنزح اسمنا ونعم الوكيل اللهم ما مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجاء عندنا من أعمالنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما ياسبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اشرح بالصلاة عليه تدورنا ويسر بها أمورنا وطرر بها همومنا واخشر بها همومنا واغفر بها ذنوبنا وقضي بها ديوننا واسلح بها أخوالنا وبلغ بها آماننا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها أنسلتنا وانس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وقشرنا ونشرنا وذل يوم القيامة على رؤوسنا فتنكل بها موازين حسناتنا وأدل بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فارقون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدغده وتعوينا تعوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والسادين والشهداء والصالحين فعشنا أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره تمتعنا اللهم في الدارين برؤيته فذبت قلوبنا على معبته واستعملنا على سنته وترفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجين وحسنه المفلقين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين فأورجنا حوضه الأوس أسوى واسكنا بكأسه الأوفى اللهم يسر علينا زيارة زيارة حرمك وحرمه اللهم يسّر علينا زيارة حرمك وحرمه اللهم إنا نستشفع بك إليه إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن طوات وتكاسلنا عن القعد وتكاسلنا عن القعد وهجومنا على المخالفات فنعمل مشتقا إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا فأنتسنا فنصرنا وعلى قدرك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا، ولا تكلنا إلى غيرك يا ربنا، ولا تكلنا إلى غيرك يا ربنا، وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا. ربي باقينا في بالطا ردنا واياك نسالوا بالا تغيبنا اللهم رحم طر روحنا وامن خوفنا وتقبل اعمالنا واصلح احوالنا واجعل بضاعتك اشتغالنا وإلى الخير ما أهلنا فحدث بالزيادة آمالنا وقتم بالسعادة أجالنا هذا قولنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يقع عليك وحالنا لا يرضى عليك وحالنا لا يرضى عليك امرتنا فتركنا ونحيتنا فرتك منا ولا يسخنا الا عفوك يا مولانا فعبو الناس فعبو عنا فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسئول إنك عفور غفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار فصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعمل لله رب العالمين بسر الفاتحان تقبل منا إنك عدد سمينا وتبع علينا إنك عدد من رحيم وعحمة الله منه dan kasih kerana menonton untuk kesehatan, kesembuhan sempurna untuk Ibu Mutma Innah Tengaran. Kali sihat dan kemauan yang sakit, mudah-mudahan diparingi sihat, kehir dan berhati. Amin, Ya Rabbal Alamin. Waktu dan tempat untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Ladhi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablil madin iyahu na'udhu wa iyahu nasta'in Allahumma salli wa sallim Mubarak ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd Lajangakan, mawaskan syarah al allah undah, bukit ibun kejelasan kejelasan ibun, utawi sakit ibun bestani utawi syarah syarah, saking ibnu hajar al haytani. Wa khalifin nabsa wa shayqan wa asihina. Wain huma mahalbo kan musha kat dah ini. Kata si pon dah lalu setengah syair mawon. Wakali fi nafsa wa shaybana wa asihina. Nulayanon no marang nafsu. Niki nafsu ni pon di pon al. Artosipun Artipun, sebuah nafsu tetapi yang akan kelebuan tentang al-ahdi yang akan tersebut, kegolong ahdi tigri Ini pun, nafsu yang khusus amma bisu Ini nafsu-nafsu yang akan saya, ya, menarik Nafsu, -nafsu, Menari nafsu mutmainnah rodiyah kamilah, sepertipun, ya, nulayanana sira marang nafsu sing amarah disuk sing tansah ngejak marang perkara ala saha syaithan wa lan podo maksiato sira marang karone nafsu lan artosipun maksiat jangan sekali-kali kita tunduk kepada keduanya Teng berkini dipun dawahkan dengan Ibnu Hajar al Haytami. Nulaya nono, nulaya nono niku. Pribun supaya segulolan niku selalu tidak cocok kalih nafsu amarah lan syaiton golol. Dah disebutakan seh dipun maksud setan niku teng berkini ay Iblis lahnatul Allah alaih. Lan wamiluhu fidalika sairu awanihi minal jinni wal insilan. Niki manggil saya ngeratip panjang. Lan konto bolo csc e. iblis. Engkang termasuk kegolong rombongani jin. Utawi menungso engkang termasuk konto csc e. pun iblis bolowo. Lah niki langsung dipun paringi tanda dening Ibnu Hajar sing dipun maksud menusa sing kancane iblis ki soko. Wa min ashaddihaula isyayatin ulama ussu'i. Wa iki langsung tekne. Sing paling ranking pertama di antara bala-balane setan. Niki sakestu kula namung maos basanipun ngoten inggih punika Justru malah singgah gadah pangkat ulama. Lepas berarti ulama ni tu saya tanggung ulama' terulama sing suk ulama sing allah, sing disipati, sing beri kah Allah ala ilmin waziyana lahum amala hum wahum yusahuna anhum yusuluna suna. Ingat punya kau ulama-ulama sing memang Nek ulama setani abdullahumullahum sasar menemakan betul betul direct direct nol Allah teng dikim pun pokoknya ulama seng sasar seng walaupun janjane sasar tapi ngarani perilakune nih gua api amale nih gua api seng temen melih ngarani api dewi waghali bama yakunuhaula min aladina lam yatarabau ala sholih terbiyah almukhlisin tanda-tanda ini calon ulama-ulama su, yang besok mungkin buah niku aku pangkati ustaz kek, iya, kek nopo siapapun kek yang dianggap ulama, ini tanda-tanda ini tidak pernah ditarbiah dididik oleh guru yang muhlis datang Allah pun nanggap tanda-tanda ini kuwantan lah, nak undukilah ini Wa ahlillah al-arifin. Gho ternyata dipuntar dia, dididik dengan ahli ini pun Allah yang ngerti marang Allah saka meniput. Alladhi natta shalat silsilatuhum disayidil wujud sallallahu alaihi wa, wa sallam. Engkang ilmune guru kalau wau ngantos dumugi nyambung ngersanipun kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Niki tolong jemot-emot. Wa'lam ya ahi. Ketahuilah wahai dulurku. Anna min a'bomi abuadil kibar huwal ilmu. Ketahuilah wahai dulurku bahwasanya Yang paling besar diantara pintu-pintu yang mengakibatkan seseorang takabur adalah ilmu. Lah ilmu nopo. Nopo matematika. Nopo boten. Tapi yang dimaksud wamilhal adalah ilmi alilmushareat. Yang di per maksud adalah justru ilmu syariat. Maka ni pun ojo mau ngaji syariat blok. Allahi akadahu ba'duh minal kutub dunat talak tiang ahli minasyiyu. Kengeng no pokok ilmu niku sakit datosaken tiang tak kabur. Wang niku ilmu syariat sebabnya mereka lewat talak tiyan ahli mereka sebab di guruk ke marang buruh yang bener-bener ahli ini tetapi namung cukup moco karepe dewe Panjenengan dengan kita sedaya ini masih moco yang sakit walau annahum fa'alu mayu'adhuna dihi lakana khairan lahum wa asyadah pastita. Sing hasilnya luweh jejak ini ku apa wahai kitab asal walaupun pun niku mangke, betul kok wabe kitab diwacan orang guru, tapi guru paring iden, guru sing khusus paring iden, syukur syukur, anane guru iden niku tahu oh, berarti sampun tercoyo kalih tianggal, betul setiap buku kita bahwas opo meneh karanganne, tiang-tiang zaman sakun niku sing UUD ujung ujungnya, betul derek belum. Qala imam Ghazali fi Ihya Ulumuddin faqara al-wahid min haula ma an yaqra'a kitaban illa wa min nafsihi muftiyan aw qaziyan yuziu shahadatat at ala man wa wa'daba min idatillah bi-mujarrati shubhatin aw li su'ifah su'i dzanni Imam Ghazali dawu haqiq di antara tiang-tiang sing model-model kados niku wau niku Tiang, sing hanya goro-goro mo co si jine kitab, lalu dia ngarani aku iki mufti. Hanya goro-goro mo satu fan saja dalam ilmu ngarani aku iki mufti di dalam bidang ilmu ini. Akhirnya goro-goro sing dipahami gurcupet yuzi usaha jadi takfir bagi-bagi kesaksian tentang mengufarkan orang. Lagi ngaji, gerkitab siji, dorong rambo, ngonoey orang lewat guru, langsung ngarani. Ya ini nempel modelnya ni, wah nempel model wow, mana tu kapir ni. Beten beten waniku. Sebab kenapa? Sebab suifah men salah paham. Sebab suidon men diibadilah suud bernarang kaulane Allah Ibnu Hajar Nawhakan wahum fi zamanina zamanku kata Ibnu Hajar Al-Haitami kazir kazir ping tinduk tulisan iki akih akih banget Lah dipun bon sebut dening Imam Ibnu Hajar mereka adalah khawarijul wakit khawarijnya zaman ini kata beliau di mana dulu ketika zaman Sayyidina Ali sampun wonten model ngeten ngeten iki. Jadi nah, sini dumugi pada kalimat mereka selalu mengatakan bahwa fahum in tahum rijal wanah nurijal kama yaqulun. Tiang-tiang sing model-model ngeten iki niku nek dipun arahno Pak Yai, Pak Ustaz Panjung dengan ki pripun menggahipun ulama riin kok benten kalle pendapat jumengan Allah karo karosai ki uonge uah saya pokdo umbo mongki aku rep zaman bia di aku itu uonge aku itu mereka mereka itu saya lah, Maka itu Hajar mengatakan hum dukur wana hnu dukur nek memang kue ngarani kuegi uong lanang kaya mereka idli dukur alamatun alama maarufah Nek memang kamu mengatakan saya itu pendekar seperti mereka juga pendekar. Dengan mengatakan podo mawan wis'al ngelondongu minal kenemen ini. Lah. Dipun bantah dengan ibnu Hajar Al-Haitani. -Al Nek kue memang aku jadi pendekar. Maka pendekar itu ada arujulah, ar ammarujulah. Gadah pendekar niku gadah tondo. Nomor setunggal. Ini yang mengapun dan peluncat-peluncati, nomor setunggal <sum sembla> ayak arifar rajul kodro nafsih, payak ibu indah nomor setunggal kondoh, yang ini aku bener benar alim tenan, arif tenan wong tenan, apa-apa ini pendekareh Allah tenan dia itu tahu tentang kadar dirinya sendiri, lalu dia mandek tekan kono konotok bukan memaksakan diri umpam awak dewi ngaji ngertine ini babi Umpaknya ditakoni ini babtah sawab, biar orang menjawab. Memang ini sepertinya itu. Atau sebagainya, atau sebagainya. Terus, kata Ibn Hajar, Fumma ya ha'ulak he wong wong. Ha'ulak ini. Ini itu apa? Ha'ulak ini mudah. Sodrun, sodrun ini. Nah, ya ha'ulak he sodrun, sodrun. Pada <laughs> arah madasi sodrun, kagalan niku. Hal 'alimtum 'amala ulaika ar-rijal min 'alam? Apakah kamu pernah tahu ngamale pendekar pendhekar yang kamu samakan dengan dirimu? Wa hal kuntum qiyamul lail malam seperti mereka? Wa hal shumtum shiyama opo puasamu padha? Wa hal Apakah kamu membaca bacaan seperti mereka, Imam Syafi'i sing arani padha karo nek kon kapan Ramadan khatam 60 kali? Saudara bagaimana? Dan sanipot nah, itu. Wal al-akhlashtum a'malakum ka Apakah keikhlasanmu sama seperti keikhlasan mereka? Fa ayna wajhush shabah? Mana persamaannya mana? Wa la wallahi habiruni bi rabbikum. Nek kowe gender jujur tenang. Saka darno. Jujurlah kepada kami demi nama Tuhanmu. Fa iya kaya ahi, summa iya kamiha ulai. Itu lo dohono uang-uang sadrun-sadrun model mudahan ku sebab Kulau ngapun ternyeku lo gurnamung nerjemah Wallahi asyad jurus li syaiton wajuh Mereka adalah dua lo nimbah syaiton. sae ini. Nah, itu lo no tambah yotan ini. Itu lan bolo-bolo ni Allahu wa yakamindum semoga kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diparingi ridho dening Allah Subhanahu wa taala wallahu alam سيكذبنا صدينا والوصي مانيا ونفعنا به وابعوله في الدارين آمين رضي الله عنكم وياك والقصوة ويجهز القلب وجموده حتى لا يتأثر بالمواعيد ولا يرق ولا يلين إن, إن ذكر الموت والوعيد والوعيل وحول آخرتي قال صلى الله عليه وسلم أبعد الأشياء من الله تعالى القلب القاسي وقال سلطة وسلم من الشقاي أربعة أربعون كسوة القلب وجمود العين وحرص وطول أمر فهترز من هذه الأربعة، وفي الحديث آخر وعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل والغفلة دون قسوة وهي مدمنة. ففي أغاية الضرر والقلب الغافل هو الذي لا يستيقظ ولا يتنبه إذا وردت عليه المواعيد والزواجر ولا يتفد إليها من غفلة وشهوه واستغله باللعب ولهواه وزحور في الدنيا وتبهواه Qul laa ta'alii rasuuli wa dhkur rabbika fii nafsika tadru'an wa khifatan doon al-jahri min al-qouli bil-ghuduu wa al-aṣaal wa min al-ghaafilin wa man aghfala qalbahu 'ankuna fa wa huwa kaana amruhu furuṭan la khamaqul radun al-hamdu lillaah ge nyon ngapunten pada dasar intinipun menawi sing kula tangkep keranten sampun dumugi Geh, okay, sambil nerangakan masalah saudron saudron tu, mereka ni okay, tu, kondisi ni pun karena saking lali nih marang pangeran. Yang nek lali kalah pangeran, akhirnya atas hati nih, yang nek atas hati nih ni tu, betul bakal gubris marang kesairan sana disebut. Tadus, mugi mugi awak dewi dibenjindarkan sampai motor. Tersing terakhir mau wow, ampun anut kalah uang uang seng model motor itu. Seng intine kebak lali nema ram pengiran nopo nopo seng ujung ujung nuger nuduh nuawaya waeto awaya waeto bukan pernah murusi sana si pun mullah alamisul. Alhamdulillah. Insyaallah Allah apa yang disampaikan tadi sudah jelas minhajar dan tadi. Allah Habib Abdullah bin Alwi Haddad menyampaikan yang sama maksudnya tujuan pertama manusia itu sajatinipun aja nggumun nek ketok wong kaya wong kaya alim aja nggumunan melu insyaallah mereka-mereka tidak akan menjerumuskan kita dan mereka-mereka itu lebih luar biasa. Walaupun di saat ini bukan kosong dari Wong Alim, tidak insya Allah masih ada dan masih banyak orang Alim yang baik, masih banyak. Tetapi di zaman beliau sendiri mengatakan, Wisko yo mu nuakeh model kowarit kowarit dengan nyarane dan awal zaman manzak niki, nakut bilamindani, ye. Tetes bapak Ibu pendengar radio alidiah kula yang hati di sini semuanya hati-hati kalau kita itu membaca buku, hati-hati kalau mencari guru atau orang yang menuntun kita, cari sing pas, bukan ketok pinter ngomong ngapun teneng ngapun teneng ngapun teneng. Kata hati yang berbicara bab sufi, nabi ngamati, raper pernah belas. Kadang itu berbicara bab sufi, pinter ngomong sufi itu luar, luar biasa. sufi Sufinya dewe kalah sufi, ngaruhongi gue. Tapi dia, ya yes, sufi ngono. Ya, bukan kita menghinakan diri. Jadi di zaman ini zaman yang penuh per, ya, prihatin, zaman yang penuh anti-anti, anti-anti terus. Daripada kita keliru, lebih baik ikuti orang-orang yang hatinya bersih. Orang-orang yang bukan ghaflah, orang-orang yang hatinya itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, hati ini yang dibersihkan dan carilah orang-orang yang hatinya bagaikan kaca. Di situ nanti kita bisa melihat diri kita. Orang tersebut nanti akan menuntun kita ke mana arah tujuan kita. Ini penting. Jadi kalau anda dengan ini nak duduk dengan generok kiai atau para ulama, duduk dengan kita anggap bahasa Indonesia yang suka merah fahamloh. Jawa darah darah fahami, mu mantagulah. Jadi, tak terus ke sini. Bahasa Indonesia Kampur Jawa sedih. Terus yang orang faham, Bintang kok harus yang faham. Manusia Mengomong apa lalingan dia. Yang terakhir ini apa hati? Masalah hati apa? Ini. Kaca itu. Nangis. Sebetulnya, Kalau manusia itu datang kepada orang ulama Zaman dahulu, ayah saya menyampaikan kowe kuwi aja medheti kamu jangan takut kalau pergi ke tempat seorang yang alim nanti sampai sana kamu misalnya diseneni kowe salah gurumu to lah to kowe modele karo wong tuwa wanita Biasanya biasane wedi wong lha katanya ayah aja justru wong-wong sing kaya ngono kuwi sing nglametke kowe itulah kaca nang sebab awak dhewe kuwi Mukmin tu mirah bagi mukmin yang lain, kocok bagi mukmin yang lain. Saya tidak mungkin bisa melihat wajah saya tanpa ada kaca. Saya rombong sana sejajar orang gede, dua orang mungkin nengenye clemotan, Setelah ketemu, Ustaz tulah saat. Lah, Tapi ini di mana ada baik termaidam lagi? Ngeri lah. Jadi satu sama lain mukmin yang hatinya bersih. Insyaallah akan ketemu seperti ini, saling menasehati karena kebaikan. Bukan yang dikatakan tadi memang nganjel ke tenan ya. Kadang kita ni nganjel ke ini kan? Dia kawan dia sudah bukan nganjel ke apa ya istilahnya ni nganjel ke orang nganjel ke banyak. Orang janggil lagi. Tadi saya nganjel ke kapten apa? Edward, Ising, Budu ni gini. Bukan yang yang kita lihat. Kadang kita ini kepancing kepada sesuatu. Sesuatu ini luar biasa. Ternyata betul. Tidak sesuai. Nah ini hal seperti ini, ini terjadi di mana-mana lain. Di zaman dulu banyak kejadian. Sampai dikatakan seandainya saya ini mempunyai hoyalan. Ini saya ini adalah Feroon Murid. 99,99 Uang Indonesia Rono. Pertama, bicaruu ane mesti berdino. Dah Veron tulung pasar sepi. Dah Veron tolong bejewilang. Dah Veron lebih percaya Veron daripada Allah ni zaman ini. Makanya Alhamdulillah orang Everon. Iya nak, istimewa di sini. Wali-wali sama Allah ditutupi dengan dua kocok kocok ni. Ditutupi oleh Allah supaya tidak terlalu menonjol. Kalau terlalu menonjol nanti janganlah gue remuk. Ditekanin kepada wang-wang kau dunia ni. Jadi paling medeni menteri sakdunya gue. Kenapa dikatakan keulamaan su? Sebabnya apa tu? Kau musti sih disebut ulamaan su. Bukan dia orang pedagang senyala yang kau keulama. Kalau sudah ulama di satu masyarakat itu, di lingkungan masyarakat itu, dia ulama su, masyarakatnya pasti su. Pasarnya pun perdagangan coros su. Contoh ini, contoh saja yang satu. Ulama menghalalkan riba misalnya. Laksandonya kan rusak. Goro-goro riba, uang kuih siji ulama ini. Sebab pakai pengikutnya. Jadi ulama ini, ulama suwi memadil, nah, suwi ini apa? berasal diterangkan sebab kami ada produk suwi itu. Uh, uh, Bikudu suwi. Jadi ada mudeng dikatakan. Tadi kan dikatakan bahawa buku satu buku kafir, di kafir-kafir itu. Ini. ini sudah di dikasih tahu dari tadi. Zaman buku ini zaman kapan. Para ulama dulu sudah, engkau teka wong-wong sing bonso kafir, bisa mengerti enak ini. Lha kok kowe melu wong-wong sing model-model ngono, kok ora melu wong-wong sing jelas cepo amal ibadahnya Ramadan 60 kali hadam. Imam Syafi'i. Lah men bayangke jane Imam Syafi'i itu kalau mau makan sesuatu itu dipikir iki halal haramnya itu bagaimana? Lah saiki kabeh mlebu, ngafir-ngafirke iki terus piye coba? Deretane jadi kita tidak usah nyindir siapapun, tidak usah. Jenengan ini. yang saya maksud itu saya dan jenengan ini. Arti itu sapa tuh? ulama sapa? Harus punya pendirian, pendirian yang kuat, terus pegangan yang kuat. Jangan sampai kita goyang ke sana, goyang ke sini dikarenakan ekonomi. Gara-gara duit terante, duit Allah aku melu. Ngalih sunahnya di capone gue ni habisnya semangkuk kital paling seke gane kawat tapi lumayan dinajir atau enak kuda kesite. Terus model enak kuda kita lulus isan lawan awat nek mana ni lo paling gak mana aku tak melu pengajaran karena dijamin dijamin dunia aku dijamin gini. Lain jenengan betul jaminan Allah nopo jaminan menunggoh. Lain jenengan kepingin jaminan Allah. Berarti terus ikuti apa yang Dicintai Allah Jangan mengikuti, jangan kena gambar Gambaran-gambaran Jangan Ikuti apa yang telah Allah Tentukan kepada kita Bapak ibu pondok-pondok pesantren Kata Gini mbah-mbah Yaiku lonceng dengan kata Beliau-beliau hatinya luar biasa Ayo dikebahi Terutama Penerus-penerus pondok pesantren Simbah-simbah kiai sambun sedot, sambun kependet, la putra-putra niku ku gus-gus ini ku ayu. Ojo ketut karu waras-waras. Itu toh yang benar. Meluwa mbah-mbahmu bian. Jadi ada pondok ku sing pas, ojo melu partai. Ojo melu kegiatan politik dan edanan. Ojo melu kegiatan-kegiatan sing rusak negara. Jadi aku ingin terus piye carane Mbah Yai Mbah Yai Dumiyen kitab ngajari apa sing kowe mampu nek ora mampu pala maaf-maaf para penerus-penerus kalau tidak mampu tekakno wong-wong sing duwe ilmu kon ngajar jenengan pengarepe mudeng ning ki maksud saya jadi misalnya saya ini bukan ahli fikih alhamdulillah ada Ustaz Abdullah ada Ustaz ini ada Ustaz Anshori ada Gus Karim Ay Ya tinggal beliau-beliau saya -beliau ngomong Saya cuma Al-Fatih Aku nak kata aku ngomong Babi ke Guayana Aku gua malah mau memet kapeh Bukan ahlinya ka. Jadi datangkan Insya Allah Pondok ini aku ajak terus Jangan bingung ribut orang di murid Murid itu rambut Tidak pun di murid Maling bayaran kadang dia telat Nyuwun ngapunten Mbah Yai. Buruh pun kula niki nggih tiyang boten gajah. Niki kula titip kula pasrahaken anak kula Kang Santoyo ing mbawah. Lah pondok iki kerjane ngene iki kabeh wong mudha saiki iki. Kuwi bar ngono nang manggai neng 10 titip pondok niki kula boten gadah napa-napa niki kula titip Kang Santoyo. Mulune kawin rono kawin rene nggae anak gun nitipen pondok. Nduk ya apik dititip ning pondok. Cuman maksud saya pondok kuwi dunggor titipan ngono Pondok itu titipan anak yang betul-betul dididik untuk menjadi anak-anak penerus-penerus ulama. Jadi aco bingung ngene arek umur iki alhamdulillah wedus cak nomok. Insyaallah termasuk murid luar biasa. Kalau tidak percaya, coba-coba. Wahai yang punya pondok yang kadang bingung murid. Wahai yang saya maju, kadang bingung murid. Atau oh, bingung. Ini orang bingung murid pedus, no, tidak mengelunggungan, pedus-pedus. Kira-kira saya menghentuk orang dos. Kalau tidak, oh orang dos. Anggipan tidak, tidak apa-apa? Dus-mentep ini itu orang dos. Oh, oh, <gulai> tidak, mana baik? Dus, men menitur, oh berarti orang dos. Anggapan kape sih metu orang itu, tapi pertanyaannya pertanyaan maksiat. Soal pertanyaan solat, dosa lati ini kira-kira setima -kira pisang pak itu rambek, iaitu berarti itu ora. Maksudnya di sini bukan masalah lagi Dari apa yang kita lihat di alam ini semua jadi ilmu, jadi ilmu. InsyaAllah Allah, ye Bapak, ibu, jenengan sih bunga sih seneng, melu ahli sinah wajamah kisih tenanan. Seng seneng bah senajan keluar negeri, bahkan pinter nih alhamdulillah, gusti. Gula lagi pernah ketemu bah bah Mansur kopongan, pernah ketemu bah Salman, pernah ketemu bah Nawawi, pernah ketemu bah Asnawi, pernah ketemu bah Arwani, pernah ketemu bah Dullah Salam, pernah ketemu bah Idris pernah ketemu bah Syirat. Nih, gus semenseh. Enak bangga kan? Kau bangga ketemu. alhamdulillah, aku dah ketemu Del Peru lambemu yen dirpero kok nganggang malah diambungi tangane dicedaki dikangkul diambungi dele barang <laughs> iki menungsa-menungsa sing tentu nggih ilmu apa ilmu apa ketemu sama pemain sepak bola di Al-Quran bolehkah saya foto dengan Anda ini foto tekan omah pamer ki sak omah aku foto pemain sewa bola super hebat real madrid mewah misale ngono Barcelona Messi. Wis foto nang dikumpul desa, ini, kumpul iki sak desa kampung ndang kene kumpul-kumpul. Aku bar foto karo Messi. Nek kula mboten banter. Kula luwih bangga foto Kalau Pak Kiai sing sepeda ontel sepedane ban iki wis tinggal tipis Kiai-ne ki tinggal ngken ngene to. Numpak sepeda karo mirengi. Foto cocok ning omah niku luwih ngamanke donya timbang sing mau sikak bulan nek ora percaya jagonen jajaran foto Messi karo siji karo sing sing mau misra ngene bantem wis tuwa banget nek Pak Pit iki memang pandemi ngadung sing di mesti angdum sing tuwa kuwi insyaallah Gusti wong tuwane koyong nopo ci iso nah cara kuwi nang koyong ngene kok kudu men benar nek karo Messi Pak Gusti ana kok sugih kok kekeringane terus kerana 10 bulan untuk 1 miliar ini Menyantik oleh dodo yang diwai dengan peramatan Untuk sehabu yang berkongelan Betul, mana kita Jadi ini memasang foto para ulama' Ulama' sehingga ingat ini bersih Betul kalau ulama' as-sul <tik> Masang ulama' as ke itu Abu nya Abu patang untuk omah. Abu Jahal biar yang anggung ini Lepuk ya, itu Abu Jahal biar ada orang yang menggudang ini Menggudang Aku suruhkan barang ini. Tapi nyembah latar hujah. Lagi kau katakan model hujah jalannya, nyar ini. Yang tengah keluyuran yang desa dosa ini. Wah ini orang bagus. Luar biasa. Saya lihat bahasa Arabnya. Masya Allah. Lelah-leleh. Tunggu ke orang Bahlul. al bahlul wal-Bahlulat. Itu bahasa Sangsekertal. Nah, gitu. Orang mudah, makanya belajar bahasa Arab dan juga. Jadi mudah. Orang mudah yang bahasa Arab. Dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baya ayyuhal haldiru, subhanallah, fahsaih. Orang ya, ya. desa, fahsaih dengan. Beda ya. kerana kiyayatullah sahati ngapa. Nganyampang alaikum itu, baya ayyuhal haldiru usi kon ponof sewetak wallah wis avale kerku sik wis iki modal ben entuk amplop sik ngono iki modal sik amplop wis pitok nang dari ngono bingung ya ayyuhal khabirun ngono terus ya satu kalimat ayyuhal khabiru ngono ni wa idza katala 'alaina ya maksudnya Nek kapal kapal kui mulai arap melaku, ngapunai <laughs> kan? Delah lah, insya Allah di tengah delah. Pidak kawalan Aleyna, ayuh Al-Fadilun, <laughs> desa Mang desal, Subhanallah, temanah ni buat, terus terus. Kaya mungkin lepas, lebih terman lebih. Makanya si nau, si nau, bukan pengajian, pengajian itu nasihat. Nek sinawi juga ni porokiai buka kitab muda dan nih pengajian ni ya kau yang nengi nasihat-nasehat walaupun kadang-kadang dia ne ilmu ni si tek sinawi sinawi nengi ene tapi nih kau belajar ilmu yang anu ya belajar tapi tukau neng Pondok. do belajar apa belajar neng pengajian oh iya orang ene singajar isapa singarap ngulungoket ngantu an ngape pelajaran pikir itu kiki aini kau potong neng ngomongi kalonan orang ena Asyalamualaikum, para rawoh, hukum al ultimas. Malah turu kabel, rambut dengan. Dah muda saya ini memang anggal. Ini lanjut itu saja. Jadi anti anti, kabelun alina, ayu alfadilun, wajangkarun ilina. Jadi nak tapal mungkin serasa malaku, jangkar tarik itu nong dulu wene kami loreng jangkarun alila eh ya sapa jangkarun karen alena nggih nyuleku weng mu alena dadi makanya belajar dadi iso mudeng bahasa Arab lha dadi Allahumma wa wa hum kira ramu mudeng lha maksud e ya Allah suwi kabeh pongkonge wa wa hum ramu mudeng amin amin amin ya Allah ul warfisat Allahumma wa Allahumma mawwahum, amin. Lah mawwahum, jarjuruhum. Maksudnya kini tu, tak kewangkong yang terus kafir kafir, yahudi yahudi bilah. Kepingin Allahumma mahlek ahda adzim, kan orang islam. La berpegang dengan desa. Allahumma mawwahum. Lah ni kian tengen tanglet yang sebab ini, nama mawwah ini, kudusolek solek, kan orang. Kita mati kafir, mana loh? Uh, oh, bahasa rapi mati kafir, kibawahum. <laughs> Sebabnya buat paham. orang kalau tidak paham ilmu, ya itu dibudu-budu. Akhirnya tidak meluk itu. Nalun idul kau yang halin. Padahal saudron. Wahai Ho, Amin. Mau cara tekes kau perhati tekes ini dia loh. Ngit sampun jam 11, gerang dua puluh Eh dua puluh Saya minta maaf. Nanti tidak usah salam salaman. Gih. Hati-hati nih pilih guru yang pas. Bukan maksud saya KPO status dan jenengan pondok-pondok ni kumpul saya. Insya Allah terus terus melu. Jangan dirubah. Galor ni tuh sing hanyar gulek. Aku tak gulek sing luwes zip. Orang nak sing zip-zipan. Ilmu kita ya, tetap ayam uno. Nih Arab neng ni cingin si mentai neng suruh. Oke, okay? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengambilkan semua hajat kita, menyelamatkan kehidupan dunia kita. Jauh daripada ulama esok jauh daripada pendapat-pendapat ulama su dan mudah-mudahan dekat dengan ulama ahlillah dengan ulama-ulama yang dicintai Allah dan Rasul. Allahumma adina al-haqqa haqqan wa radjijna ad ah, wa adina al-batila wa ad-daba' wa radjijna istinaba. Ah. Allahumma radjijna fahman nabihi wa hib lana mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Ala hadini ya waqini ya salihah dengan qabul dan taman kull rasul wa rasul bi sirr ya rabana kalau nasi masih ada dibagi sama yang bulan اللهم صل على ابن فاطمه علينا التوبه تمسي